واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير ولو قاتلكم الذين كفروا لوالوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا